قال الشافعي رحمه الله لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام فهو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم أن عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له راه الجماعة إلا البقري أو ابن ماجة وقال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف كتاب من الكتب هو كتاب الوقف كتاب الوقف الوقف من الصدقات العظيمة التي لها أجر كبير وفضل عظيم ويجر أجرها على صاحبها بعد الموت يجري أجرها على صاحبها بعد الموت والاصل في القرآن والسن الاصل في القران والسنه ومنه قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله تبارك وتعالى وما يفعل من خير فلن يكفروا لن تنالوا البر البر بمعنى إيه بر بمعنى لأن البر حتى تنفق بر معنى تاخدوش تفسير بر معنى الجنة جنة لأن تنعوا حتى تنفق مما إيه مما تحب وجاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أسكن لكم بعضها هذه الاعمال او هذه الاحاديث يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انها اعمال تجري اجورها للعبد بعد موت هذا فضل كبير هذا فضل كبير المسلم المؤمن الذي يرجو الله عز وجل والداره الاخره دائما يشوف الاعمال اللي فيها اجر وفيها فضل وفيها خير يحرص على فعلها يحرص على فعله الإنسان وجوده في هذه الحياه مش عشان هو جاي ياكل ويشرب ويتزوج وسافر ويشتغل ونام وينجب ويعمل لا لا الأصل فيها العبادة وما خلقته الجنة والإنسة إلا اللي يعبده الإنسان يشوف الأعمال اللي هي تنفعه عند الله عز وجل والعمر قصير أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام قصيرة بخلاف الأمم والقرون قبلنا كانوا بيعيشوا ألفين سنة وثلاث تلف سنة وخمس تلف سنة إحنا كلها ستين سبعين سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان يحرص على ما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى ولا تدري متى ينتهي الأجل إنسان بماشي يخرج النفس ما عرفش النفس التانه يرجع ولا لا فنشوف كده بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الأول رواه البزار أو إخراجه البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه حسن هنا الشيخ العلباني رحمه الله جامع وأيضا صحيح الترغيب قطر قال عليه الصلاة والسلام سبع يجري العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته سبع يجري العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موت الشيء عظيم أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام سبع يجري العبد أجرهن هو في قبر يشوف كأن هي بتكمل الحياة بتكمل, بتكمل عمر الإنسان بمعنى تكمل عمر الإنسان سلمنا إن تموت على رأس الستين ستين سنة أو أربعين سنة وبعدين الأعمال دي طول ما هي شغالة وعمرك ممدود عمرك ممدود يبقى يوم القيامة امام الله عز وجل انت مت على راس ال ويبعثك الله عز وجل كانك فعلت افعال 1000 فعل فضل كبير واجر عظيم من أرحم الرحمين تبارك وتعالى زي الأشياء من علم علم من اعظم الأشياء تعليم العلم تعليم الناس العلم يعني العلم اللي هو الانسان يخلص الله تبارك وتعالى والأصل في العلم يا أخوانا لا, ي... يعني لا يتعلم أو لا يتعلم الإنسان لذات العلم ودائماً نحن بنذكره للشيء للطلبة يعني بعض الناس يبقى هو عاوز يتعلم عشان علمه خلاص عاوز يتعلم على حديث عاوز يتعلم فقه عاوز وصول فقه عاوز بتفسير عاوز عقيدة لا لا, لا مش كده العلم لا يقصد لذاته أصلاً ولكن العلم مقصود لغيره ماشي. تعلم العلم عشان ربنا أمرك بالعلم تعلم العلم عشان دخ... تخ تعلم العلم عشان ربنا يع expressions تعلم العلم عشان تعبد ربنا صح تدص الفقه عشان تصحح عبادتك لله تبارك وتعاليل ربنا أمرنا بذلك فاعلم أنه لا إله لله فالإنسان لا يصحي عقيدته إلا بالعلم ولا يصحي عبادته إلا بالعلم فالإنسان يتعلم مش لذات العلم وإلا يبقى الأمر ده زي أي مهنة زي الحدادة والهندسة والزراعة فالإنسان يخلص لله تبارك وتعاليل فالذي يعلم العلم علم ناس وطلب نشر العلم ويبدأ في ميزان حسناتك علم ناس وهم علموا وهكذا يبدأ في ميزان حسناتك لذلك احنا كلنا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام كل الأمة في ميزان حسنات النبي لأنه ترك هذا المراس العظيم وهو العلم كتاب والسنة طلبت فيكم ان تمسكتم به كتاب الله وسنته وإحنا كلنا برضو كده كطلبه في ميزان حسنات مشيخنا لما علمونا وربونا يعني في ميزان حسناتهم إن شاء الله من علم علم أو أجر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحف أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته يبا ترك ولد صالح تحرص على تربية ابنك لعل يطلح فيه ولد صالح يدعو لك بدعوة يكون صدقة جرية لك بعد تحفظ القرآن تعلم العلم الشرعي يكون في ميزان حسناتك يوم القيام ده حديث في حديث ثاني رأه الإمام أحمد والطبراني وحسنه لألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت من مات مرابطاً في سبيل الله ومن علم علماً أجري له عمله ما عمل به ومن تصدق بصدقة فأجروها يجري له ما وجدت ورجل ترك ولداً صالحا فهو يدعو له, فهو يدعو له حديث ثالث روى الطبراني محسنه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من, عم من عمل الأحياء تجري الأموات أربع من عمل الأحياء تجري الأموات رجل ترك عقبا صالحا يدعو له ينفعه دعاؤهم ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجره من, من يعمل به شيء يبقى دي اشياء عظيمه انسان يحرص على ما يقدر عليه منه سنحرص على ما يقدر عليه من هذه الأشياء العظيمه التي أخبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام فكتاب الوقف من الكتب يعني فيها أجل كبير لو احتسب الانسان وفيها خير عظيم ولكن هنا يعني الشيخ دخل على طول في الكتاب الوقف دخل في الاحكام وما عرفناش عن ايه وقف بناء على ان الوقف معروف يعني عند معظم الناس لكن كفقه لابد تعرف يعني المعنى الكلام، معنى اللغوي، معنى الشرعي فبيعرف لنا العلماء أن الوقف بمعنى، في اللغة يعني بمعنى الحبس،, معنى الحبس بمعنى الحبس، معنى التسبيل، بمعنى المنع، بمعنى السكون، ده كلها معنى إيه؟ لغوي ناحية اللغة يبقى الوقف بمعنى تقول وقف تقول حبس تقول منع تقول سكن أو سكن يبقى الحبس التسبيل المنع السكون تكون لها معاني من ناحية اللغة للوقف طيب المعنى الشرعي اللي احنا عوزينه بنعول عليه اللي هو ايه المعنى الشرعي العلماء يعني ذكروا معاني متقاربة اتلاقي تعريف عند المالكية باخلاف تعريف عند الحنبلة بتعريف عند الشفعية وبتعريف عند الأحناف والاحناف سنفسهما يختلف أبو حنيفة يعرفه بتعريف وصاحباه ماشي؟ صاحباه أبو يوسف ومحمد الحسن الشايباني يعرفاه بتعريف آخر لكن في الغالب لكن في الجملة <تصفيق> تعريفات كلها متقاربه تعريفات كلها متطابقه فاحنا نختار تعريف اللي هو الاقرب تعريف الشافعي تعريف الشافعيه يقول ما مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقابته على مصرف في المباح موجود ثاني حبس مال يمكن الانتفاع به حبس يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ده التعريف عند, عند الشفعية ده التعريف عند الشفعية اللي هو سمعته ده قريب منه تعريف عند الحنبل عند, عند الحنبل قريب منه برضو نعرفه استعمال بالدنس المزهب الحنبالي اللي هو إيه عند الحنبلة الوقف بيقول الوقف عبر <تصفيق> تعريف عند الحنبلة هو تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله عز وجل نجد ان تعريف الشفعية متقرب مع تعريف الحنم مع تعريف الحنب. فذا بالنسبة للتعريف حبس مال عند الشفعية حبس مال يمكن انتفاع به مع, مع, مع بقاء عينه مع بقاء عينه طبعا العلماء بيحطوا تعريف يبقى التعريف مقصود وكل كلمه مقصوده يعني ايه مع بقاء عينه ده احتراز من ايه احتراز من ما يذهب عينه ما تذهب عينه زي الصدقه الصدقه لو انسان حط شيء يذهب عينه ده ما ينفعش مش, مش موقوف الوقف ده ده بيظل أطول مد بيظل اطول ايه اطول مد يبقى مع بقاء عينه مع بقاء ايه عينه طب لو واحد حط شيء بيزب عينه زي شامع أوقف شامع شامعة أوقف شامعة المساجد الشامعة تسيح الشامعة هي تسيح ما ينفحش وقف لكن ده لابد يكون مع بقاء عيني بقطع التصرف في رقبته بقطع, بقطع بمعنى بمنع يعني بمنع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود يبقى على مصر فلا بد يكون ايه مباح يكون ما يكونش محظور ما يكونش محرم ما يكونش مكروه يبقى بد يكون ايه ازى مباح موجود مباح موجود يبقى الانسان ما ينفعش يوقف شيء على الملائكه على الجن على الشياطين على العفاريت ما ينفعش ايه يوقف لا بد تكون على الأقل موجود او مرئي او على الاقل ايه ده بالنسبه للتعريف اللي بيعرفه العلماء وده تعريف الشافعية وتعريف جيد طيب يا ترى كتاب الوقف الوقف ده هل هو عقد من العقود إيه؟ احنا قلنا ديابلتنا العقود عبرها عن أربعة أضرب ونقلنا لكم كناب بن قدامى رحمه الله في المغن والكافي فقلنا العقود على أربعة اضرب منها عقد لازم ومنها عقد جائز ومنها عقد متردد بين اللزوم والجواز ومنها عقد جائز من أحد طرفين ولازم من الطرف الأخر لازم طب يطر الوقف ده هيكون يطر عقدي ايه من العقود الايه ها عالتعريف اللي احنا عرفنا ده تستنتجوا انتم ما شاء الله باجتوا فقائن باجتوا في, في سنة ثالثة ما شاء الله يعني باجتوا علماء كوال خالص من الشيء اللي احنا عرفنا ده بل عقدي الوقف هيكون عقدي ايه بسم الله انا اعذركم اشانتم طبعا كتفترة. كتفترة. الاول ما شاء الله حبس مال يمكن انتفاعه به يمكن مع بقاء عينه بقطع التصرف بقطع التصرف قطع التصرف في رقابته اه التصرف يبقى عقد ايه لازم لاقدي عقد يعني ما ينفعش الرجوع فيه ما ينفعش اللي فيه وده جماهير اهل العلم على هذا الشيء عاد ابو حنيفه رحمه الله على تفصيل يعني لعلينا نبينه لكم يبقى جماهير اهل العلم على انه عقد من العقود اللازمه ولا يجوز الرجوع فيه إيبا مجرد من إنسان أوقف شيء على جهة در إيبا لا يجوز أن يرجع, يرجع فيه مرة ثانية وجماهير أهل العلم على هذا الأشياء ويعني البعض بيقول أبو حنيف رحمه الله لا يجوز الوقف لا يجوز الإيه؟ الوقف هو هي المسألة دي مسألة فعلا يعني عاوز بيان بعض الشيء لان بعض الطلبه مثلا يقرا في كتاب فيجد معظم الكتب او شيء فعلا يقول لك ابو حنيفه لا يجز الوقف لا يجز الوقف فينسبه الى حنفه ان لا يجز الوقف يقول ما فيش حاجه اسمها وقف الكلام ده كلام, كلام غلط يعني احنا ممكن تسمع درس تسمع محاضره تقرا في كتاب تشوف الشيء ده يعني احنا بنرجع بقى لكتب الاحناف المسائيه اللي هي كتب الاحناف انفسهم شوفوا ان هم قالوا ايه فباختصار كده يعني عشان برضه من التهمش الراجل يا لنا نتقول عليه ما لم يقف أبو حنيفة رحمه الله يوافق الجماهير من الشفعية والملكية والحنابلة في أصل الوقف إما هو بيخلفهم في إيه في شيء واحد بس في, شيء. واخد بلك في إن هو الوقف يا ترى لازم ولا غير لازم واخت بالك يلزم الوقف ولا ما يلزمش الوقف فنشوف كده بعض الكلام الأحناف في المسألة دية كلام بابن عبدين وكلام استرخصي من الأحناف بيقوله إين ابن عبدين وغيرهم من الأحناف بيقول الوقف جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه وقال كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللظ ركز فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللظ وقال يجوز الوقف عندهم قال والصحيح أنه جائز عند الكل يبقى عند الاحناف وايه وغيرهم والصحيح انه جائز عند الايه عند الكل إنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه هل يلزم الوقف بمجرد الوقف يلزم ما ينفعش نرجح فيه ولا يرجح في ده معنى الكلام انما الخلاف بينهم في اللزوم وايه وعدمه فعند ابي حنيفه يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف يبا هو أبو حنيف رحمه الله اجر الوقف مجرى الإعارة طب الإعارة ديت يا ترى إيه الإنسان بيعري الشيء ويسترجع مرة سنة أبو حنيف رحمه الله قال هذا الشيء أجرها مجرى الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الوقف لحكم ملك الواقف يعني إيه ترجع له تاني ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراه ذا كلام أبو حنيفة رحمه الله ما لو رجع في الواقف الجمير أهل عنه ولك لا منفحش أنت أوقفت شيء خرجت عن ملكك منفحش ترجع فيه فأبو حنيفة رحمه الله يقول ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراه ويورص عنه, أو عنه ولا يلزم إلا بأحد أمري عند الاحناف عند ابو حنيفة يقول لا يلزم الوقف الا باحد أمرين امرين أن يحكم به القاضي او يخرجه مخرج الوصي أو يخرجه مخرج الايه الوصي ده كلام يعني الأحناف،, كلام الاحناف ففهمنا منه ان ابو حنيفه رحمه الله يتفق مع الجماهير في اصل الايه في اصل الوقف برده كلام السراخسي الاحناف بيقول الصرخص رحمه الله في هذه المسألة كان أبو حنيفة ليجيز ذلك ومراضه أنه أن لا يجعله لازيما فأما أصل الجواز سابت عنده أصل الجواز الوقف سابت عند إيه أبو حنيفة رحمه الله طبعا المسائل دي لابد برضو نعرفها يعني يعني طلب العلم لكن احنا طبعا إذا ما احنا تفاجنا في البداية خالص ان احنا ايه اختصار بنختصر عشان ايه نخلص ولكن تحرير المسائل لابد منه تحرير المسألة ويه تعرف الإمام ده بيقول ايه وده بيقول ايه ده الدراسة الأكاديمية لابد منها لكن طبعا احنا عشان مرتبطين بمنهج معين وبوقت معين فبنختصر دي ايه وان كان هو ده مش, مش طريقاتنا في تدريس الفقر طريقة مسلحة عندنا في تدريس الفقر تعودنا عليها ودرسناها نحن بنمسك المسألة ونفصصها ونحرر المسألة ونبحث المسألة كويس ولكن طبعا ايه بنختصر عشان احنا مرتبطين بمنهج كما ذكر فبيقول ايه أصل أما أصل الجواز سابت عنده لأنه يجعل الواقف حابس للعين على ملكه صارف المنفع إلى الجهة التي سماه فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير ايه غير لازمة ولهذا قال لو أوصى بعد موته يكون لازما بمنزلة الوصي بمنزلة, بمنزلة الوصي ده كلام يعني الاسترخصي الحنف ابن قدام رحمه الله بيقول في المغنم وذهب أبو حنيف إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وإن الواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزوم حاكم او ايه او يحكم بلزوم حاكم ده كلام برده ابن قدامه رحم الله في الايه في هذه المساله فنخلص من ذلك إن ابو حنيفه رحم الله بيقول بجواز الايه بجواز, بجواز الوقف اجمالا جواز الوقف ايه اجمال أه... صاحبه يخالفه ماشي اللي هو محمد نحسن الشيباني وابو يوسف صاحب ابي حنيفه ده يخالفاه ويتفقوا مع الجماهير ان الايه الوقف من العقود اللازمه وهو يلزم بمجرد يلزم بايه بمجرد برده احنا حبينا نسقولكم المقدمه دي الايه عشان ممكن تقرا في الكتب المطوله او شيء بعض العلماء يقول الاجماع العلماء على الوقف فتستغرب اجماع العلماء على الوقف لو كان اجماع يبقى ما خلاف إبا بحنف معاه وده بينقله من؟ بينقله ابن قدامة في المغن ابن قدامة في المغن يقول بعد ما ذكر الكلام قال وهذا إجماع, الصحابة إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم فإن الذي قدر منه مع الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماع أتستغرى بنت؟ ابن قدامة يقول إجماع لكن مقصد ابن قدامة إجماع من؟ الصحابة مع الصحابه مش الايه من الاربعه يوم الاربعه زكنا لكم الكلام اللي فيه وخلاف ابو حنيفه فيها هل يلزم الوقف او لا يلزم يبقى ماد. كلمه اجماع كذلك ابن هبيرا هبيرا بيقول الإج... الاجماع على الوقف انت لو مش محرر المساله لو مش فاهم المساله واستغرب فعشان كده بس ايه بين لكم الاشياء دي عشان ما في كتاب مطول او شيء ما يتدربكش تقول ازاي الاجماع معنى الاجماع يعني اجماع ده يساوي قال الله اجماع يساوي قال رسول الله يبقى ما ينفعش يكون اجماع وابو حنيفه مخالف ما ينفعش يكون اجماع والامام احمد على قول ثاني ما ينفعش يكون اجماع والامام مالك على قول والجماهير على قول ما ينفعش يكون اجماع والامام احمد على قول والامام مالك على قول والاثنين الثانيين على قول اجماع يعني كل متفق عليه لكن مقصود ابن قدامه وكذلك ابن ربيعه اجماع الايه الصحابه مش بعد ذلك طيب نرجع بقى لكلامنا ثاني بيقول كتاب الوقف قال الشافعي رحمه الله لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام هو مستحب طبعا كلمة مستحب ده مش, التكيب بتاعه مش التكيب بتاعه إلا التكيف الفقه بتاعه إن هو إيه عقد, إيه لازم عقد إيه لازم يقول هو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له دعوا الجماعة إلى البخاري وابن ماجة وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذو مقدرة إلا وقف إيبا هم كانوا بسرع في الخير بسرع في الخير وشوف الأشياء التي تجل لهم بعد موتهم فيفعلوه طيب يطر يجوز وقف إيه؟ قال ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال إن شئت حبست اصله هذا الوقف دل شئت حبست إيه أصله وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا, ولا يرفع أهو ده, الوقف ده يرد على مين؟ على أبو حنيف رحمه الله يبقى اللي هو بيقول إي جزر جح في الوقف لا حديث ده يرد عليه رحمه الله أنه لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث يبع ولا يورث قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربة تصدق في الفقراء وفي القربة والرقاء الرقاب يعني عدق الرقاب يعني وفي سبيل الله والجهاد يعني وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول في وفي لفظ غير متأثن غير إيه غير متأثن فده كان دائب الصحابة رضا الله عليهم كانوا يبحثون عن أفضل أشياء أفضل الأشياء وديدل على سخاء نفوسهم على سخاء نفوسهم وعلى كرمهم وعلى إيه كرمهم لما يقول الله عز وجل لهم ولا تيمموا الخبيث منه ولا الخبيث منه تنفقون والله تبارك وتعالى لما يخبر عن الإنفاق ويأمرهم بأحب الأشياء لن تولبر حتى تنفقهم ما تحبون يقوم صحابي جليل ويقول يا رسول الله إن أحب أموال إلي برحا ينظر يا رسول الله ناشي تصدق به رسول الله أحطها فيني رسول الله أضحى فيني رسول الله ده كان من الصحابة ده نزلت في الآية من الصحابة ده ها. أبو, إيه؟ أبو, طلح. أبو طلح رضي الله عنه قال لما سمع الآية لن تنفي الرحاة تنفقه مما تحبه فقال ان أحب مال إلي برحاة كانت حضيقة عظيمة جدا تقدر بألاف بألاف الواحد عشان أتصدق منا بيدور على, على الشيء اللي هو يعني القديم أو شيء فانزر رسول الله فقال أرى ان تجعلها في الأقربين في, في الأقربين ودائما الإنسان أما يعني يتصدق يعلم أن الصدقة بتقع في يد الله طبالك وتعالى قبل يد الفقر قبل يد الفقر والله المسلع فإنت إنسان يعطي أفضل لن عندك لأن تنفقه مما, مما تحب فده كان منكرم عمر رضي الله عنه لفتح المسألة خاصة فتح في الفقراء وفي القرب والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف كمان لو واحد نزل ضيف عند فلان ياكل من ايه من هذه الأرض من هذه الايه الارض بس بشرط ما يدخرش معا يعني تاكل بس كفايه عليك لكن ما يدخرش ما تاخدش تحط في جيبك ويومه الدخله ده معناه غير متمول فيه او غير ايه غير متاثل فيه وعن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر أيضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المئه سهم ان المئه سه التي بخيبر لم اصب مرا قط أعجب إلي منها ان المئه التي بخيبر لم اصب مرن قط اعجب الي منها قد اردت أن أتصدق بها فقال النبي عليه الصلاه والسلام احبس اصلها وسبل ثمرتها احبس اصلها يبقى الاصل يبقى خرج عن يده سبل سمرتك البريع اللي يطلع منها على الفقراء على المساكين على المحويج على القراب على الزو القربة على ابن السبيل ده معنى احبس أصلها وسبل أيه وسبل سمرتك اجعلها لابن السبيل اجعلها لابن السبيل <تصفيق> قال وهذا وصف المشاع وهذا وصف المشاع ده اللي بيذكره ده الشيء المشاع يعني. طيب يا طرق الوقف ده يحصل بإيه الوقف يحصل بأمرين بالفعل والقول يحصل بالفعل وبالقول قال يحصل بأحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه طب يا الوقف يحصل بالقول وبالف ايهما اقوى تخيل كده ايهما اقوى بالفعل ماشي ولا بالقول الاقوى يا يكون بالقول ماشي امال هو قدم الفعل ليه الفعل محصور الفعل, الفعل, الـ الـ الفعل محصور اما القول في مقدم على الفعل ولكن هو اخره عشان في تفاصيل تفاصيل كبيره جدا فهو قدم الفعل لكن القول او وقفت حبست سبلت سكنت دي كلها دي ما تحتملش شيء شي. لكن الفعل ده لا مش قول ده لابد فيه منيه بد فيه من إيه؟ لابد فيه من نشوف كده قال يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه أهو مع دليل يدل عليه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه يبني بنيان على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما خلي بالك من كلمة إذن عام دي إذن عام ليه؟ هنستفيد منها ممكن أخي من الإخواننا يكون مثلا صاحب شركة يكون صاحب ايه صاحب شركه وبعدين معاه شويه عمال واشترط عليهم ان انتم ما تطلعوش تصلوا في المسجد مسجد بعيد ماشي والاوضه ده هي هعملها لكم مسجد لكم انتوا بس واخد لكم انتوا ايه هو اذن لهم العمال يصلوا فيها جماعه واخد بالك عشان الجامع اللي في ريحهم جامع بعيد فبيأخروا العمل فبيروح فده مش اذن عام ده مش عام. هل بمجرد الاذن الخاص ده الأوضضية ديت او المكان ده خارج عن ايه المالك لا ما خرجش فهمت كلمه اذن عام يعني ايه يبقى في فرق بين الاذن العام والاذن الايه الخاص قال ويؤذن اذنا عاما بالصلاه فيه او يجعل ارضه مقبره يجعل ارضه مقبره ويؤذن اذنا عاما كررها ثاني اهو ياذن إذن عام بالدفن فيه طب ليه كلمة إذن عام مع المقبرة لأن ممكن انسان يعني مكان المقابر بتاعه خالي وفاضي وشيء رب نحسن ختمنا وإياكم المسلمين واجعل القبر علينا روضة من رضي الجنة اللهم اجعل القبر علينا روضة من رضي الجنة يا رب عام بالدفن فيه بمعنى إيه إن هو شاف المقابر مسحومة ويجيران وما يتلهم ميت أو شيء فقال لهم خلاص اتفنوا فيه اتفنوا فيه هل معنى إدفنوا في المقابر دي إنها خرجت عن إيده هو عن ملكه أو قفه لا لا ده مش إذن عام ده إذن, إذن خاص ده إذن, إذن خاص ده معنى بالدفن, إيه؟ بالدفن فيه أو سقاية ويشرعها لهم سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخوله ويأذن في دخوله السقاية مش يعمل سقاية أو شيء ويأذن في دخولها لأن العرف جالم بذلك وفيه دلال على الوقف فجاز أن يثبت بهك القول يعني محل نظر يعني مش هنسلم بالكلام دمية في المية كلمة لأن العرف جالم بذلك ديت بعض الناس بيعمل يقول سبيل سبيل سبيل وهو الناس بتاخد منه وتشرب منه بس هو مش مسبله ولا هو أوقفه ولا هو حبسه عشان كده لابد من ايه لابد من ايه لا بد من ايه لا بد من يبقى الفعل لابد فيه من ايه فيه من قال او نصر نثارا نصر نثارا يقول وجره مجرا من قدم طعاما للضيوف لضيوف لضيف لضيفان, لضيفان يعني واحد داخل عليه ضيف وبعدين حط له اكل واذل له في الايه في الاكل فيه طبعا دي مش دي؟, دي, دي في خلاف ولكن يعني هو بيجره مجرا لايه الوقف يعني او نصر ايه نثار اللي هم بيعانوه في الافراح بيعملوه في الافراح لكن ده كله لابد فيه من الني لابد فيه من الني إنسان بنى مسجد إنسان بنى مقبرة إنسان كذا وأزم فيها مع هذا الإذن لابد أن يحتاج إيه لنية مع هذا الشيء نعم ان بتلاعب اي بتلاعب صلاه طبعا ويحصل بالقول ايضا وله صريح وكنايه فصريحه وقفت وقفت وحبست وسبلت متى وقف بوحده منها صار وقفاً لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله عليه الصلاة والسلام عمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها فصارت كلفظ الطلاق صارت كلفظ الايه الطلاق واضافه التحبيس الى الاصل والتثبير الى الثمره لا يقتضي المغايره في المعنى فان الثمره ايضا محبسه على ما شرت صرفها الي كلام في محل نصب محل نصب وعاوز يقول القول ماشي مفيش ده القول زي ما احنا ذكرنا ان هو في الوقف عن الايه عن الفعل لكن اللي هو محل نظر هنا اللي هو قال لو وقف شيء بالقول ده بايه زي الطلاق يعني عاوز يقول ايه ان الطلاق ما فيهوش هزار كذلك الوقف مفوش يزال لو واحد قال وقفت هذا المكان لله واخذ بالك يبقى ايه منفحش يرجح فيه هو بيقص على ايه على الطلاق بيقص على الطلاق بس دق يسمح لنظر ليه الطلاق اللفظ الصريح مفوش خلاق بين اي من الاربعة ان شاء الله هم من اخد على الطلاق ان شاء الله ماشي وربنا عافينا يعني ونتكلم على ايه على الارفظ الطلاق الصريح والكناية لو كان في العمر بقية فنفظ الطلاق لو واحد يلي مراته انا بعزك وانت احب النساء اليا وانت كذا وانت كذا روح يا شيخ انت طالق ماشي وبيهزر معاه ده حكم ايه حكمه ايه يقع الطلاق ده ما ما فيش وحصل على حد الصحابه حصل على الصحابه نفس ال بس ما كانش يضرب طري يعني هي واحده كانت يعني مخادعه فجاءت لزوجها اريد ان تطيب الحديث داوود والصحابه الشيخ الالباني اريد ان تطيب خاطر بتطيب بايه بشيء لا امر تحت أمرك بس كده يا محمد جاءت لأولود أن تطلقني التطليق شوف الهم ده بالله عليك بتتوحى ما تطلق بس كده أن تطلق وراح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع كتي حامل متم وضعت وراح للنبي صلى يبكي قال خدعتني خدعها الله يا رسول الله قالت بانت منك امرأة خلاص سأحمل لك بانت منك امرأة خلاص يبا كده يبينونة ماشي مينفحش يرجحها قلب مهر جديد وعقد جديد ويخطبها من, إيه؟ من جديد لأن العدة انتهت كده وولاة الأحمل أجلهن أن يضعن إيه حملهن فقالت بنت منك أمراض في يا رسول أنبه هزل أنا مقصود شعال لا خلاص بان سلاس هزلهن جد وجدهن جد الهزر والجد فيهم وإيه واحد فهنا بيستدل على أن لفظ الطلاق لفظ محكم اللي والصراح يعني يبا لا يصح رجوع فيه كذلك الإيه؟ الوقف بالقول ولكن ده محال نظر لإيه لأن كما قدمنا الوقف مختلف ولا متفق عليه مختلف فيه على التفصيل اللي عند الأحناف كما إيه؟ كما ذكرنا لكن الطلق إيه متفق عليه لفظة صريح أضف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هزلهن جد وجدهن جد سلاس النبي صلى الله عليه الصلاة قال إيه سلاس إذن الثلاثة المحصولين دولة يبقى ما عداهم يبقى فيه خلاف ولا مفوش خلاف يبقى في خلاف لكن يعني نقول ان القول ان قوي وان كان قويا برضه يحتاج لايه يحتاج لنيه قولي لني. خلاص لأن بعض الناس بيذكر الشيء ومش فاهم يذكر... سبلت حبست دي ما مش معروفه ودايما كان يرحل السعودية يشوف بطمري بأكل مش علي سبيل سبيل سبيل بمية سبيل وهو ما يقصدش إيه؟ ما يقصدش واقف دي يقصد صدق دي يقصد إيه صدق فعشان كده لابد من إيه؟ لابد من النية قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت فليست صريح لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات بد فيها من نية الوقف لابد فيها من إيه؟ من الوقف وكذلك النية لابد فين؟ مع الفعل،, مع الفعل فمن نوى بها الوقف لازمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة, ظاهرة في. ما لم يقل على قابلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقول تصدقت به صدقة لا تباع أو لا تهب أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف يعني عاوز أقول لك إن الكناية لابد فيها من إيه من ما لم يقل على قبلة كذا يقل بإيه حددهم او, أو طائفة كذا او يقرن الكناية بحكم الوقف كقول تصدقت به صدقة لا, تباع. صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير لغير الوقف طيب هايز كل شروط الوقف يقول شروط الوقف سبعة شروط الوقف إيه سبع سبع شروط ليزكرهن لي الوقف تالي عند بعض العلماء خلاف الحنابلة يزكر شروط الوقف أكتر من كده فما تستغربش ممكن الشرط واحد يفصصه الله أخي تبالك يفصصه أكتر من إيه من شرط عند الشفعية وعند غيرهم ممكن يزكر شروط أقل من كده أو أكثر من كده فما تستغربش يعني. شروط الوقف سبعة اول شرط من الشروط كونه من مالك جائز التصرف او من, من يقوم مقامه كونه من مالك جائز الايه التصرف او من, من يقوم مقامه يبقى عشان يكون وقف يكون وقف صحيح لابد اللي يوقف ده يكون مالك يكون ايه مالك مالك لهذه العين مالك لهذه مع الملك بتاعه جائز التصرف يعني إيه التصرف يقول فلا يصح من محجور عليه ولا مجنود يبقى جائز التصرف لكن الإنسان المحجور عليه إحنا خدنا الحاجر مش كده إما لسفة أو محجور عليه لحق الغير أو لحق النفس يبقى المحجور عليه ده ما عندهش أهلية مالية ليس عنده أهلية إيه؟ مالية يبقى ما يتصرفش في ماله يبقى إذا كان محجور عن ماله وعن التصرف فيه فكيف يوقف الشيء والوقف يخرج عن الإيه على الملك الوقف يخرج على الملك فعشان كده لا يصح من محجور عليه ولا مجنون انسان المجنون ده يبقى لا يصح ايه وقفه طيب ما كانش المالك ممكن مالك ياذن لمين للوكيل او ممن يقوم مقامه كوكيله فيه كوكيله فيه ده الشرط الاول الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعه كون الموقوف عيناً يصح بيعه فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهوم كون الموقوف عيناً يصح بيعه كلمة عين احتراز من إيه على حسب ما شرحنا التعريفات ديته ها نعم لا اول ايه ها ها اللي عندنا العاريه بينت اجاره ماشي ده ذهاب للرقبه ولا ذهاب للمنفعه منفعه بس ليجار واخد بالك بيأجر شقه أوأجر محل يبقى ايه ينتفع بيه يبقى كلمه كون الموقوف عينا ده احتراز من منفع يبهو وقف عين مش وقف منافع بس لا ده وقف العين نفسها موقوف يبه كون الموقوف عينا ده احتراز من ايه المنفع فقط قال يصح بيعها يصح بيعوها ولابد ان يصح ايه يصح بيعوها فلا يصح وقف ام ولد ام ولد ام ولد خدناها قبل كده وقلنا ام ولد تعرف ايه اه ورد اللي جاي دلوقتي كان هو الولد ماشي التي احبلها سيده احبل السيد ده تعتق بموت السيد طب اما تعتق بموت السيد ينفع هو الان يوقفها اما لو تطلع ايه من ايده واخد بالك يبقى ما ينفعش لان الوقف ده على التابيد مش مش على التاقيد فلا يصح وقف ام ايه ام ولد لانها تعتق بموت ايه لكن يصح وقف العبيد ما فيش عبيد الان فمش هنطول في المساله عشان ما نينش طيب نخش بقى على الايه على الامر الثاني الكلب ربنا يعافينا من ايه من الكلاب ماشي. الكلب خلاص طيب قال فلا يصح وقف ام ولد وكلب الكلب ده يطرى الحنبلة فتحوها الكلب عموما حتى الكلب المعلم ودي فى خلاف هل الكلب يصح وقفه ولا ما صحش وقفه كلب ماشي يصح وقفه لعله كلب معلم المسألة دي مبنية على إيه؟ مبنية على هل يجوز بيع الكلب المعلم ولا ما يجوز فمن قال يجوز بيعه قال يجوزه وقف وده الراجع إذا كان كلب معلم كلب صيد كلب معلم يجوز ايه يجوز اما الكلب اللي هو غير معلم لا يجوز بيعه ولا يجوز وقف بل النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان اللي يقتني كلب ينقص من اجر كل يوم ايه قيراط والقيراط قيراط والقيراط اكفى قيراط خالص شيخ محمد والقيراط مثل جبل ايه بحث بالقيراط الا كلب في البخاري الا كلب او زرع او حرس او ايه او ماشيه برضه النبي صلى الله عليه ان لا تدخل ملائكه بيتا فيه صوره او كلب صوره او كلب تخيل بقى ماشي الملائكه لا تدخل بيتا في صوره او كلب تخيل ممكن انت يكون قلبك ده في صور كتيره جدا ماشي فيه كلاب بتاعوه كتيره جدا ماشي في الهه سوى الله تبارك وتعالى اه انت بتصلي وتصوم وتاعبد ربنا وبتشتك بالله اه والله يا بالك ممكن يكون في اله لذلك تاخر النصر كثير من الناس من المسلمين في الهه في, في ألاف قلوبهم غير الله تبارك وتعالى سوى الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص ونعوذ به أن نشرك في شيء نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه ممكن إنسان يكون بيصلصهم ومشرك بالله تبارك وتعالى فعشان كده خلي بالك بيقول يعني دايما الإنسان يتفقد قلبه هل أنا موحد ربنا صح؟ هل أنا بعوض ربنا صح؟ هل الإله واحد وهو الله تبارك وتعالى ولا في آله كسيرة جدا زوجته وعياله والمحل بتاعه والتاكس والعربية والشغل والفلوس والوجاهة والمنظرة والأبهة والمشياخة والدأ يا طرق دي كلها آله وصدق الله أفرأيت من اتخذ إلهه هوا هو هو الهوا إنت بتهو إيه, بتهو إيه إلهك يا طرق إيه فدايما دعوه وقفه وفيش حد يقول إحنا موحد والحمد لله إحنا مسلم لا لا لا إذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خاف عن نفسه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال علماء فمن يأمن على نفسه بعد أبينا ابراهيم عليه السلام نسأل الله تعالى التوحيد الخالص ولا تنتصر الأمة يا إخوة الله والله لا تنتصر الأمة إلا إذا كانت في النقطة في القمة في التوحيد في النقطة في التوحيد اللي حصل وهزيمة المسلمين وعدم النصر ده لقلة التوحيد في القلب لقلة التوحيد احنا كطلبة علم وبندرس توحيد لا احنا عاوزين ندرس توحيد من توحيد مش ألوهية وأسماء وصفاته ويسمع يا حبيب ويسمع الألوهية عنه ورغبه به لا لا لا توحيد بخلف كده خالص توحيد بخلف كده توحيد هو يعني شيء قلبي أكثر ما هو شيء نظري أكثر شيء نظر ماشي فإنت لو فتشت ووقفت وقفت صدق مع نفسك كده هتجد فيه شركيات, شركيات وفيه آلهة مش إله واحد, مش إله واحد العبادة مش الصلاة والصيام بس لا لا هتلجأ آلهة نسأل الله تبارك وتلعف والعافية نرجع لكلامنا بيقول وكل يبى الكلب غير المعلم لا يجوز وقفه ولا يجوز بيعه وخمش نبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة عشرة دائعها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه وغارزها ومرهون مرهون قدمنا احنا خدنا الرهن مش كده المرهون طيب مرهون ما ينفعش ليه ما وقف الشيء المرهون ليه انا اشتريت من واحد شيء فمعيش مال فادته دي رهن طيب يا ترى هنا بيقول المرهون لا وقف لا يصح عشان ايه نعم <تصفيق> عشان ايه عشان امر ايه الامر الاول ان هو مااله اما ان يعود الى صاحبه واخد بالك واما ايه ان يباع واخد بالك لهذا الشيء فمصيره اصلا مجهول مجهول فعشان كده لا يجوز وقف الرهن قال وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء ايه عينها ينتفع بها نفعا مع بقاء عينها كلمه برده مع بقاء عينها ده احتراز من الاستهلاك للاحتراز من الايه من استهلاك العين يعني زي ما قدمنا من شوية الشمع مثلا لو واحد وقف شمع على مسطره النور بيقطع كتير واخد بالك طيب خدوا الشمع ده ايه على مسطره طب الشمع ده ما يسيح ده معنى كلامه مع بقاء عينه بضرب الأمثلة ده عند الحنابل وكلمة لكية خلفه كالعقار. كالعقار العقار اللي هي الأرض والحيوان واحد أوقف فرص مثلا أو شيء والسلاح قال إمام أحمد رحمه الله انما الوقف في الأراضي والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من وقف خمس نخلات على مسجد لا باس به يعني خمس نخلات على مسجد ان هو العين ماشي وهيسبب هيوقف العين ويسبب الثمره معنى الريع بتاع اللي هو التمر بتاعها يصرف على الفقراء يصرف على المسجد يصرف على أهل هذا الايه المسجد وطلاب العلم اللي هم واخد بالك بيفطروا يفطروا على تمر او شيء لما سئل إمام أحمد وقف خمس نخلات على مصر قال بأس به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله أما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله هذا حديث متفق لي قال الخطبي الأعتد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهد وآلة الإيم ديها يبقى خالد احتبس ايه اضراعه بها على ايه جواز يعني تسبيل او وقف الايه السلاح وغيره وبرده العلماء استدلوا بها على أشياء في الزكاه على ايه على زكاه عروض التجاره على زكاه عروض الايه عروض التجاره ده بيستدلوا بها على هذا الايه على هذا الشيء وبرده بيستدلوا بها على هل يجوز الوقف عن نفس ولا يجوز الوقف عن نفس ممكن واحد يوقف شيء على نفسه دي مسألة جميلة برضو بالفقاء ذكروها وهتأت إن شاء الله ممكن واحد يوقف شاعر نفسه ممكن تستغرب له يوقش شاعر نفسه أيه, إيه العبرة يعني والعلم يجوز ولا ما يجوز الراجح يجوز الحنب اللي عندهم قولين فيها والراجح اللي إيه الجوز آه خالد رضي الله عنه كان احتبس الأضراع دي على قول من أقوى عن نفسه وجاهد إيه به وجاهد إيه وجاهد معنى بهريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسام فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسنات في ميزانه حسنات دائره والبخاري فضل من ربنا طبرة لو واحد احتبس فرس <تصفيق> بس فلس إخلاصة لله عز وجل للجهاد عليه في سبيل الله تخيل شبعه كل ما يأكل ده في ميزان حسنات ريه برضو في ميزان حسنات الروس بتاعه البول بتاعه سبحان الله ده كله في ميزان إيه؟ حسنات صاحبي في ميزان حسنات سبحان الله إذا كان هذه الأشياء من رب الأرض والسماء في ميزان حسنات هذا الإنسان الواقف فكيف بغيرها وكيف بغيرها من الحسنات التي يفعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل رحمة الله عز وجل رحمة يعني عظيمة واسعة ولكن الإنسان دايما بيضن بفضل الله وبرحمة الله ويظن بنعم الله تبارك وتعالى إن الإنسان ربه لكنوت لك دايما ما يشكرش النعمة ودايما شايف إن هو النقم أكثر من نعم والعكس كذلك والعكس, إيه؟ والعكس كذلك قالت ام معقل يا رسول الله ان ابا معقل جعل ناقته في سبيل فقال اركبي اركبي فان الحج في سبيل او من سبيل ده صححه الشيخ الايه يعني ايه ام معقل كانت عاوزة تحج كانت وبعدين راحت عشان تحج وتاخد الجمل قال لها زوجها ابو معقل قال لها انا ايه اوقفته في سبيل الناضح معنى الجمل يعني. كان عندهم جمل بيسقوا عليه يسقوا عليه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إركبين فإن الحج من, إيه؟ من سبيل الله فإن الحج من سبيل الله لا دليل عليه جوز برضو إنسان يوقف في الحيوان قال وراء الخلال عن نافع أن حفصة بتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته حفصة. ابتعت حلياً ابتعت يعني اشترط ماشي دي من الألفاظ الأضاط ماشي ودي اللغة العربية اللي بدأ إيه يعني اللغة الوحيدة من اللغات اللي هي بتدي المعنى وضده هي اللغة العربية اللغة الجميلة بتاعتنا اللغة العربية كلمة واحدة بتدي المعنى كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ ورائهم إيه بمعنى إيه امامي القبر يعني واخد ثلاث وام السفينه ربنا ذكر عن ايه وكان وراءهم مالك ياخذ كل سفينه غصب والله ولا, ولا, ولا كان وراءهم مالك باه هم يقلعوا اللوح ليه كان خلاص خلفوه وراءهم يعني ايه امامهم لسه فخافوا منه في ايه فقلعوا اللوح بتاع السفينه فمعنى ابتاعت يعني ايه اشترت فهي كانت بتعمل صدق والصوره دي برده بعض اخواننا جزاهم الله خير بيعملها بس بصوره ثانيه يعني بعض أخواتنا جزاء الله خير قولي أنا يعني أرصدت خمس سلاف جعل خمس سلاف معاه بحيث أنه هو اللي عاوز, يتص... اللي عاوز مثلا صدقة مش صدقة أفوا اللي عاوزهم سلاف اللي عاوزهم كذا إنسان بيجوز ابنه بيجوز بنته انسان يحتاج يستلف منه يستلفهم منه وبعدين ردهم لتان فبعض الناس بيتاجر كده في الحسنات يتاجر في الحسنات يشوف هو كده من خلي دولة توقف لله تبارك وتعالى خمس سلاف اخرجهم عن ايده مش بتوعه بس محمد عسهم احمد عسهم عالي فلان يبقى ياخدهم ورجعهم لبتان فكذلك حفصة عملك بتاعت حلين تشترت حلية بعشرين الف حبسته عن نساء اي الخطاء لا تخرج زكي يعني يا حبسته عن نساء كأن المرأة تتزوج الآن بيعملوا ايه دهب اللي هو الصينة ده يروح ايه ده ذهب حقيقي فكان عشان تتحلل زوجته او قدام الناس وبتاع فتلبسه وبعدين ترجعه ثاني واخد بالك دلوقت حتى الذهب بتاع الزوجة واخد هو بيشتريه وبعد ثاني ليله على طول بايه بيبيعه على طول واخد بالك بايه الزوج لان المال ده ده من المهر ومهر الزوجه ليس حق لابيها ولا لزوجها ولا لاخيها ولا لحد من اقاربه ده المال خاص بالزوجة والله طبط نفسها خلاص خدوا أبو حمدها بيعوا مش مشكلة يبيعوا ماشي بس يبيعوا ويكون عليه ايه هيكون على الزور دي دي أحكام مهمة دي لو مات محبوس عن الجنة ده زوجتي عم الشيخ محبوسة عن الجنة لحد ما تؤدى عنه ماشي لشان برضو ما تقيد ستعبطوش فيها ودول ده زوجتي وبتاع فش ملقوية طيبة وهتسامح أمي اللي قال لك اللي هي طيبة وتسامح. الله أعلم ما تسمح لوش هتسامح يبدأ أصبح دين عليك نبيه عليه الصلاة والسلام بيه ده أحكام عظيمة يا إخوان الله أحكام عظيمة جدا عشان بعض أخواننا بيتدروشهم ويوخد بالك وإيه ويعني بعمل الزوجة معاملة قاسية قولك لا مش مشكلة أنا تعبت وبتاع لازم تساعديني لا مش لازم أنت مش قادر لروح تخبط على الناس ليه فخلي بالكم الأحكام دي فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره لأن ما لا ينتفع به إلا لا يصح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى علمه بمعنى إن قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء يعليه لان المطعوم ده هيذهب ولا يبقى هيذهب كذلك المشروب ماشي واحد ما يعني كوبايه ما ينفعش ماخذ بلاش كوبايه حلب كوبايه نصفيه ما, ما ينفعش غير الايه غير الماء الماء يعني نشوفه بعد الاسئله ان شاء الله بعد صح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره طيب. فلا يصح وقف مطعوم لانه يذهب ومشروب يذهب غير الماء طموه الماء مشروب الماء مشروب وفعلا الماء لا يصح وقفه امال هو انا لي يصح وقفه ليه؟, ليه لا هو ما يقصدش الماء المجموع يعني لو انسان زجاجة ماء مثلا ماء برك ماء بركة ماشي اللي هي ايه زجاجة ماء البرك البركة, البركة ديت ما ينفعش الانسان يقف لكن ينفع ايه يتصدق بيه لكن قواقف لا إما هو هنا استسنق لغير الماء يقصد عين ماء بئر انسان حفر بئر والبئر الماء بتاعته إيه؟ تنضح تنضح تنضح لا تنفت إلا أن يشاء الله لا تنفت غليبا فده معناه إيه؟ يجوز هذا الشيء يسبل هذا البئر وحفره لابن السبيل الناس يشرب منه الحيوانات الطيور يجوز بخلاف كده الماء المجموع في جركة مثلا أو شيء ما ينفحش الإنسان يوقف يوقفه ولكن إنفع يتصدق به لأنه يذهب عينه ولا وقف دهن وشم ولا وقف دهن وشم برضو نفس العلة لأنه ينفد وأثمان أثمان بمعنى إيه أثمان بمعنى المال المال ده عند الحنبل عند الحنبل المالكية بيجوز هذا الشيء المالكية وقوله مجيد وجميل والإمام مالك فتح المسألة وكلام مجميل الأثمان دي ما ينفح يعني على قول الحنبله إلا, الا في حال الا في حاله حاله ايه انسان ياتي بمال يشتري كتب كتب علم واخد بالك تبقى وقف, وقف, وقف على ايه على طلبه العلم وقف على ايه على طلبه العلم فهو يشتري بها مصاحف بمال يشتري به مصاحف يكون في المسجد وقف على الايه على المسجد او شيء او انسان برضه بالنسبة الأسمان يشتري به بئر ماء ويحفر البئر وتكون دي برضه ايه وقف لله تبارك وتعالى يبقى نظت وتحولت من مال الى ايه لعين من مال الى ايه من اسمان عين قال وقناديل مقد على المساج ولا على غيره لان ما لا ينتفع به إلا باتلافه لا يصح وقفه يبقى ده الشيء ده كلها تتلف يبقى لا يصح وقفه لانه يراد للدوام ليكون صدقه جاريه ولا يوجد ذلك في ما لا تبقى عينه ده الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله يب الشرط الثالث شروط الوقف كونه على جهة بر وقربة جهد بره قرب ليه عند الأصل في الوقف لأن الإنسان يريد أجره وثوابه وزخره عند الله تبارك وتعالى كالمساكين والمساجد والقناة والأقال والسقايات سنعمل سقاية سنعمل سقاية وكتب العلم يشترى كتب علم ويقفر على, على طلاب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مخصول قال في الكافي ابن قدام ابن قدامه اللي المغني واللي ايه كتب بس هي مشهوره كده قلناهم قبل كده بس انتوا بتنسوا العلم ينسي بعضه بعض. أه. اهو أه. أه الكتاب اكبر كتب المغني يلي الكافي يلي نخلها واجب نخلها واجب المرة القادمة إن شاء الله ماشي طيب استمتغشوش من حد يبقى قلف الكافي من قدام يعني فإن كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك نحن قلنا عشان إنسان يقف شيء يقف شيء لابد إيه يقف على إيه ماشي على جهة تملك طيب المسجد ما يملكش هو المسجد ها فبيساله يعني ابن قدامه بيقول بيقول يعني فان قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا ابن قدامه الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم لكن عينا شكلوها صح عشان صح لكن عينا نفعا خاصا لهم الوقف على الأشياء التي لا تملك لا يصح لا يصح الوقف على من لا يملك زي ايه لا زي العبد العبد لا يملك لان العبد ملك المين لسيده وكذلك ام الولد ام الولد ما ينفعش الوقف وكذلك العبد المدبر لانه ده مدبر يعني يعني يعتق عن ايه عن ذبر مش عن دبر عن ايه عن ذبر طلاب العلم بعضهم بينطق دبر خطا عن ذبر بالضم عن ذبر يعني يبقى سيده مجرد ما يموت ده العبد يعتق كذلك الميت ينفع الانسان يوقف على ميت ينفع ما ينفعش كذلك الحامل الحامل اللي في البطن واخد بالك لو واحده حامل يوقف على ما في بطنها ما نعرفش الحمل ده ينزل حي ينزل ميت ينزل ما ينزلش خالص يطلع حمل كاذب واخد بالك الله اعلم ناشي. وكذلك ما ينفعش الـ الـ الـ الـ الوقف على الايه على الملائكه ولا على الجن ولا على الشياطين طب ودي اللي جايه تكون جايه تملك فهم قدام بيقول الوقف إنما هو على, على المسلد معنى على, على المسلمين فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنية والفصاق وقطاع الطريق لأن ذلك إعانة على المعصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال أفئ في شك انت يا ابن الخطاب الم اتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الا اتباع ما وسعه الا ايه الا اتباع يعني فلا يصح على الكنائس ما الإنسان الانسان يوقف شاع الكنائس والا انت بتوقف الشيء عشان تحتاج ايه لبر وقربه ما على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على اليهود ولا ايه والنصارى ده اجمالا يعني ولا على اليهود ولا ايه والنصارى ولا على جنس الاغنياء الاغنياء الانسان لا يوقف عليه شيء لانه هو غني والفساق النافع اعانه على يعني المعصيه وقطاع الطريق لان ذلك اعانه على ايه قال الامام احمد في نصاره وقفوا على البيعه ضياعا كثيرة وماتوا خلي بالك من الحكم قال امام احمد في نصاره وقفوا على البيعة ضياعا كثير وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ربنا شرح صدرهم الإسلام وحبب إليهم الإيمان فأسلموا أسلموا بعد وفاة أبيهم فأسلموا والضياع بيد النصارى افتبق في إمام أحمد قال فلهم أخذوها والمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديه يترجع مش واضحه مش كده طيب يهودي او نصراني عنده اولاد عنده ايه اولاد وبعدين اوقف المال بتاعه على اولاده اوقف المال بتاعه على ايه على وبعدين مات, مات. المال هيروح لمين للاولاد يروح للاولاد طيب هو اوقف اولاد النصارى يعني هو اوقف المال عليهم وبعدين مات وهم اسلموا يا ترى ياخدوا ولا ما ياخدوش ياخدوه ولا ما ياخدوش ياخدوه ها بعد موته هم. بعد موته ياخدوه ولا ما ها ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام درس المسلم الايه؟ الكافر لكن هم من فضل ربنا عليهم اسلموا بعد ايه؟ بعده فالامام قال فلهم اخذها ومش كده بس وهي المسلمين حتى ايه؟ يستخرجوها من ايديه حتى يستخرجوها من من لكن لو وقف على ذمي انا اخد ديت وناقف لكن لو وقف على ذمين او فاسق او غني معين صح ركزوا بقى في الفقه المساله دي لكن لو وقف على ذمين ذمي يهود او نصران او فاسق او غني بس معين يبقى مش جنس الفساق ولا جنس اليهود ولا جنس النصارى ولا جنس الاغنياء لا ده واحد بس اوقف واحد يهود واحد مسلم اوقف شيء على واحد يهود واحد مسلم أوقف شيء على جره النصران واحد أوقف شيء على إنسان فاسق معين بعينه يصح ولا ما يصحش هنا قال يصح إما في الأول قدمنا أنه ليصح ليه ليصح إجمالا ليصح على, إيه؟ على جنس اليهود أو جنس النصار جنس الفصاق جنس الأغنياء ليصح طب دليله إيه أنه يصح على زمي معين قال لمارويا النصفية بنت حويين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على, على أخ الله يهودين على أخ الله إيه يهودين داء صفية بنت حيية لزوج النبي عليه الصلاة والسلام وقفت على أخ الله يهود أخ الله كان يهود فهي عوزة تتألفه عوزة إيه عوزة تتألفه فأوقفت عليه هذا المال أوقفت عليه إيه هذا الماء. طيب يا ترى هو أوقفت عليه هذا المال ده من فقهها من فقهها ما شئنا أوقفت هذا المال لكي تتألفه كذلك الإنسان المسلم لو لد إنسان نصراني أو كذا إنه هو يعطي او أو كذا إذا كان ربنا تبارك وتعالى جعل مؤلفة قلوبهم منصيبة من الزكاة يبان باب أولى إذا أردت إذا وجدت فيه من باب التأليف إنه تتألفه ممكن تقف عليه أو توقف عليه شيء المؤلفة قلوبه مثل ما احنا خدنا في الزكاة نقصه قسمين. مؤلف كافر ومؤلف مسلم مؤلف كافر ترغب في دخوله في الإسلام ومؤلف مسلم تخاف من خرورهم الإسلام يبدأ إيمانه ضعيف مزعزع واختبلك فأنت بتعطيه عشان خايف أنه يفلت التاني بتعطيه المؤلف اليهود عشان إيه؟ يدخل في, الإيه في الإسلام فإذا كان ربنا جعل لهم نصيب مش مصطدقاته لا مش زكوات مش كان الايه في سوره التوبه لفظ الصدقات بس المراد بها الزكوات يبقى باب اولى يجوز وقف على معين سواء كان يهودي او نصراني بشرط ايه اللي ذكره أن يتالف, إيه؟ أن يتألف أو ايه انسان فاسق او شيء بحيث ان هو شايف فيه ان الرجاء وشايف فيه ان يعني فيه خير او شيء فيتالفه فلعل ايه يعني يحسن إيمانه يحس يزداد إيمانه تزداد طاعته فيلوز له هذا الشيء ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعني يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه لو ذلك والقادر عليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم من أسألك الجنة وكل ما قرب منها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وكل ما قرب منها من قول وعمل اللهم من أسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم من أسألك الجنة ونعوذ بك من النار فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسأل الجنة سلاسا إلا قلت الجنة اللهم اجعله من أهلي ومن من مسلم يستعيز بالله من نار ثلاثا إلا قلت النار اللهم أجره مني والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم محمد على محمد وعلى